ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لعز منها لذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكموا أموالكم ولا أموالكم أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي أحدكم الموت Fiyakul Rabb, lola achar tani ila ajal qariib, faal saddaqaakum min al salihin, walai waakhir Allah جلالها والله خبير بما تعملون